أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابًا وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَلَىٰ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 وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقولوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذبوا رسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق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 ناس أقرن الجبال معه لسبحنا بالعشاء والإسراء وطير محشورة كل له أبواب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 اصْنَعْ بَيْنَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تَسْطِط فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تَسْطِط وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ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 قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ لَأَنِ دنا لذو الفا وحسن مآب يا داوود اننا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله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 وذلك ظن الذين كفروا فوين للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ كِتَاب أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّأُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ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 عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب عدوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنفق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 إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره وقاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص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 واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض بردك هذا مغتسل بارد وشراب وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثُ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 إنا أَفْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذكر دَاء وَإِنَّهُمْ إِذْنًا لَّمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَا وَاذْكُرِ اسْمَ عِيلًا وَالْيَسَعَ وَذِ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 إنهم صالوا قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار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 أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أن ما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين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 قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدك أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار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 إلا عبادك منهم المخلصين قال فَالحَقُّ وَالحَقَّ أقول لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ